بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الكتاب من الله العزيز الحكيم الكتاب من الله العزيز الحكيم مَنْ خَلَقَ النَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى مَنْ خَلَقَ النَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا دَيْنٌ لَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا مَّا أُنذِرُوا أزغ قْ الأوَأَيتُمَّ تَدعونَ منِنذُون الله أَعون ماذا خَلَوا منَِ الأب ق الأويتُم ما تدونَ منذون اللهأَون ماذا خَلَكوا منِن الأرض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 110. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 111. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن وَإذاَا خُشِ الناسَّ سُكَانوا لَهُم أَعد أَوْ وَكَانوا بعبَادَتِهِم كافرين وَإِذاَا تُطلَلَْهِم آياتُ نَ بَيناتٍ قَالَ الذيذينَ كَفَغُول الحَِّ لَ جَ أَهُم هذا سِحرُ مُبين وَإذاَا تُلَلَْهِ آياتُ ل بَيلةٍ قلَ الذي كَفَغُولحَِّ لَ م جَ أَمْ يقولون افتروه ام يقولون افتروه قل ان افتريته مِنَ تملكون لي من الله شيئا قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني 111. كفى به شهيدا وَهُوَ وبينكم 112. وهو الغفور الرحيم 113. وهو الغفور الرحيم 114. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم 115. قل ما كنت ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم وشهد شاهد ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني اكبرتم <تصفيق> ان الله لا يهدي القوم الضالين ان <تصفيق> لا يهدي القوم الضالين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا <تصفيق> هُنَا إِلَيْهِ وَإِن لَم يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْتِنٌ قَدِيمٌ وَإِن لَم يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْتِنٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا ورحمة ومن هُوَ شَاهِ كتاب وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ وَهَذَا كِتَابٌ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 111. أولئك خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 112. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 113. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا عَمِلَتْ وَأُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا عَمِلَتْ وَأُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إ بلغ أشدههُ وبلغ أبععينَ سَنَة قال رَبّأَوزعنيأَْ أشكعَّتَك إ بلغَ نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وَأَنْ أَّلَ صَالِحًا تَضَّهُ وَأَصِْح لي فيِي ذَُّّتي وَأَنْ أَّلَ صالِحًا تَرضَّهُ وَصِْح لي في ذُرَّ إِي تُبِتُ إلَكَ وَإِني مِنَ المُسلمِين إِي 117. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة 118. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن وَوعدَ الصدقِ الذي كَُ يوعَدون وَعدَ السِدفِ الذي كَُوعدون وََّذِي قَالَ لِوَالدَيْهِ أُفتِكُمَا أَتَعدَن أَْ أُخْرَرجَ وَقَدِ قَالَة قُرُون مِنْ قَابل وَهُماَا يَسْتَريثَانِ الَّ والَّذِي قال لوالديه جاء وقت قلته قرون من قبل وهنا يستريثان الله وهما يستريثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ماذا الا اساطير الاولين الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الجن انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين ولكل درجهه مما عملوا ولكل درجهه مما عملوا وليوثيهم اعمالهم وهم لا يظلمون وليوثيهم اعمالهم وهم لا يظلمون وَوْمَ يُرَضُ الذيذينَكَ فَوَلَ النَّارِ أَذهَابُِمْ طَباتِكُم فِي حياتِكُمْ مُُّنْيَا وَسْتَْتَطُم بِهَا وَيوْمَا بِهَا يَوومَةُ جزَون عذابهون بماك تُم تَستَك برونَ في الأرض بغيل الحَّ ووبماك تُم تَفسكيَوومَةُ 143- واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله 144- واذكر أخا عاد إذ لَا اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتَأْفِكَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم بِهِ أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض وقيل اوديتهم قالوا هذا عالمهم منفرنا بل هو ما استعجلتم به دره هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم ريح ودمّر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ودمّر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين وَولقَدِ مَكََّهُ فيِي مَا إِ مَكَنكُم فيِي وَولقَرِ مَكَهُ فيِي مَ مَكَنكُم فيِي وَجَعََّ لَهُم سَمعَ وَأَصَارَ وَأَفِْدهَ وَيعََّ لَهُ سَم وَأَلصَارَ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله فما أغنى عنهم سحرهم ولا أبصارهم ولا يحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون ولقد اهلكنا ما حولكم من ال وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ, ضلوا عنهم بل ضلوا عنهم وَذَلِكَ إفكُهُم وَمَا كانَوا يَفْتَون وَذَلِكَ إفكُوهم وَماَا كانوا يَفْتون وَإِذصََصنَا إلَيكَ نَفَرَم مِنَ الْجِّ يَسْتَمِعونَ الْقُرآن وَإِذصَصْن مِنَ الْجِّ يَسْتَمِعونَ القُآن فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى يَا قَوْمَنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا ۖۚ قَالُوا يَا ثَمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يهدي إلى الحق وإلى طريق صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى قريف مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بِهِ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله مِن الذنوب ويجرك من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من لائك في ضلال مبين لائك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولن يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى نَوَاتِ وَالارْضِ لَمْ يَعِذْ خَلْقُهُمْ إِنَّهُ قَدِيرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نار أليس هذا بالحق ويضل الرض الذين كذبوا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ساعة من نهار بلاغ. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون